ربك يخلق ما يشاء ويختار ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى ما كان لهم خيار سبحان الله وتعالى عما يشركون